وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرغهم ذات الشمال وهم في فجوة منه وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا ظربت تقرغهم